الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم ما فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الأحبة في المجلس السابع والعشرين من مجالس مدارسة شذى العرف في فن الصرف الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى اسم الفاعل سنبدأ اليوم تعينا من المصادر سنبدأ بالمشتقات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 لمن وقع منه الفعل أو تعلق به زينته من قبل ما نأخذ ززنو الاسم الفاعل كما تعلمون هو مشتق أو كلمة مش مشتق يعني مأخوذ من الفعل أو من المصدر على خلاف بين الكوفيين والبصريين إذا هنا مشتق من مصدر المبني للفاعل يعني من مصدر الفعل المبني للفاعل من مصدر الفعل المبني للفاعل قال المبني للفاعل حتى يميز بين اسم المفعول واسم الفاعل اسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم كتب كاتب شرب شارب معروف الفاعل اسم المفعول يقابل اسم المفعول يبنى او يصاغ من الفعل المبني للمفعول يعني ليه المجهول ولا يصاغ من الفعل المبني للمعلومه كتبا مكتوب شرب مشروب قرئة مقروء وهكذا اذا هنا مشتق من مصدر المبني الفاعل. لمن مشتق لمن وقع منه الفعل أو تعلق به؟ اسم الفاعل، إخوان. عبارة عن ذات ذات زائد حدث زائد حدث. لكن بشرط أن يكك أن يكون ذلك على وجه الحدوث والتغير وليس على وجه الثبوت والثبات حتى تخرج الصفة المشبهة من اسم الفاعل. بمعنى آخر بأن الاسم الفاعل هو صفة هو تدل على معنى وقع من الموصوف أو قام به على وجه الحدوث على وجه الحدوث والتغير يعني لما نقول كاتب اذا ذات شخص اتصف بعملة الكتابة لكن هذه الكتابة ثابتة فيه هل هي سجية من سجايا لا إنما هي متغيرة متنقلة حادثة يمكن يكون كاتب الآن بعد ذلك بعد قليل يكون, يكون قارئا بعد ذلك يكون, يكون مسافرة إذا ليست صفه ثابتة فيه الآن اشتقاق اسم الفاعل إما من الثلاثي أو من غير الثلاثي فضل زنته من الثلاثي قال زنته من الثلاثي وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا نحو ناصر وضارب وقابل وماد وواق وطاو وقائل وبائع فإن كان فعله أجوف معلا قلبت ألفه همزة كما سيأتي في الإعلال إذا معروف أن اسم الفاعل من الفاعل الثلاثي أي فعل ثلاثي تأخذ اسم الفاعل على وزن فاعل واضحة كتب كاتب شرب شارب لعب لاعب كله على وزن فاعل نصر ناصر ضرب ضارب آآ قابل قابل مد ماد وقى واق طبعا هي الواقي هذا اسم منقوص خذفت الياء للتنكير لالتقاء الساكنين طاو من طوا الثلاثي اذا حطيت قايل تقول الطاوي فاعل خذفت الياء ايضا لانه اسم منقوص لالتقاء الساكنين أو لانه نكره بائع لاحظوا تلمه بائع فان كان فعله اجوف من باعة قال فعل اجوف وسطه الف قلبت الفه همزه عندما تقول قال ما هو اسم الفاعل قائل باعة بائع زار زائر نام نائم وهكذا المهم كله على وزن فاعل هذا قال غالبا لاحظوا تلمه غالبا إذن معنى ذلك أن اسم الفاعل من الثلاثي قد يأتي على غير الفاعل في بعض الحالات. أذكر ذلك هذا في نهاية البحث إن شاء الله تعالى لأن الشيخ لم يذكره من غير الثلاثي تفضل من غير الثلاثي زنته من غير الثلاثي ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضموما وكسر ما قبل الآخر كمدحرج ومنطلق ومستخرج وقد شذ وقد شذ من ذلك ثلاثه الفاظ وهي اسهب فهو مسهب واحصن فهو محصن وألفج بمعنى افلس فهو ملفج بفتح ما قبل ما قبل الاخر فيها وقد جاء من افعل على فاعل النحو أعشب المكان فهو عاشب وأورس فهو وارس فعل غلام فهو يافع ولا يقال فيها مفعل إذا من غير الثلاث كان الفعل ربعيا خماسيا سداسيا نأخذ الفعل المضارع استقبل ناخذ ما هو المضارعه يستقبل حرف المضارع عليها نجعله ميم مضمومة والحرف قبل الأخير نضعه كسرة استقبل مستقبل استخرج مستخرج اعطى رباعي اعطى يعطي فهو معطي المعطي ميم مضمومة في اوله وكسره ما قبل اخره مثلا شاجر مثلا شاجره مشاجر كاتب مكاتب وهكذا اذا بميم مضمومة حرف المضارعه تبدل ميم مضمومة ونضع كسرة قبل آخره بإبدال حرف المضارع من وكسر ما قبل آخره أطلق دحرج يدحرج فهو مدحرج وأنطلق ينطلق فهو منطلق واستخرج يستخرج فهو مستخرج وهذا سهل جدا لكن عنا بعض الأفعال التي شذت عن القاعدة فأسهب القاعدة تقول مسهب لكن ما ورد على لسالة العربية مسهب فيتبادر للذهن بأنها اسم مفعول لكن هي اسم فاعل لكن هي اسم فاعل من أسهب فهو مسهب. لكن هنا الذي اعتنى بهذه الطبعة التي بين يدي الدكتور محمد عبد الله القاسم حفظه الله أورد لنا فائدة طيبة أورد لنا فائدة طيبة أورد في الهامش الثالث في اللسان قال ابن الأعراضي أسهب الرجل أكثر الكلام أي معنى أكثر الكلام فهو مسهب بفتح الهاء إذن الاسم فاعل أسهب الرجل فهو مسهب اسم فاعل ولا يقال بكسرية هذا مغاردة في اللسان يقول وهو نادر يعني اسم الفاعل بهذه الصيغة نادر لكن أعطانا رأي ثاني قال قال ابن بري قال ابو علي البغدادي رجل مسهب بالفتح إذا أكثر الكلام في الخطأ كثر كلام كثر في الكلام الخطأ فإن كان ذلك في صواب فهو مسهب بالكسر فهو مسهب في الكثر إذا الآن أعطانا فائدة مهمة نسبها إلى أبي علي للبغدادي وأوردها ابن منظور في اللسان أن الإسهاب يعني الإطالة في الكلام إذا كان في الحق وفي الصدق وفي الصواب فنقول رجل مسهب إذا كان في غير ذلك نقول مسهب لكن في المكن قال هو وهي أسهب فهو مسهب لم يعني يميز بين الذي يسب خطأ أو يسب صوابا نعم وأحسن فهو محصن والمحصنات من النساء هيك يعني العفيفات إلى آخره العفيفات بيقول أحسن الرجل يعني تزوج فهو محصن وهذا على غير القياس مفروض محصن لكن هو محصن بفتح الصاد وهذا أيضا نادر وهذا أيضا نادر وألفج أيضا بمعنى أفلس فهو ملفج بفتح ما قبل الآخر فيهما نعم ألفج فهو ملفج أعطم وأسهم في كليفة إذن هذه كلها وأيضا أورد أبن سيدة اسهم أورد فهو مسهم أيضا, أيضاً أي نادرة أسهم مسهم، وليس مسهم أسهم مسهم هذا ما يعني زاده بن سيدة. طيب الآن عطانا أيضا وجاء وقد جاء من أفعل على فاعل يعني من الرباعي بدل ما يكون في بداية أو من مضمون ما قبل كلك على وزن فاعل على غير القاعدة جاء أتى على طريقة الثلاثي فقالوا اعشب المكان. فهو عاشب لكن هل يصح ان نقول معشب؟ على القاعدة نعم صح معشب صح, صح اعشب هذا القاعدة القياس معشب لكن ورد على لساء العرب أيضا عاشب يعني العاشب يعني هو أشب يكون هو أشب نعم وأورث فهو وارث ما قال مورث ما وردت إنما الورد هو وارث نقول أي فعل غلام يعني ارتفع الغلام زاد عمره أي فعل فلان الغلام زاد عمره أصبح يافعا نقول فهو يافع لا نقول مفع لا نقول مفع ولا يقال فيها مفعل يعني لا نضع م مضموما وقبل الاخر كسرة هذا كله من على غير القاعدة هذا على غير القاعدة ايضا اريد ان انبه للملحوظه قبل ان ندخل في صيغ المبالغه هو قال الشيخ في البدايه قال وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا غالبا هذا من الثلاثي طيب الان اذا قلت ظرفا شروفا بافعولا بافعولا ظرفا و شروفا وهو رسم الفاعل و ظريف ما حالا بقول شارف ولا بتقول ظارف فإذا الفعل فعل يأتي على فعيل ظرف ظريف شرف شريف ويأتي على فعل شهم شهم ضخم ضخم أرجو أن تنتبه لهذه الفوائد ويأتي أيضا آه نقول بطلة ماذا نقول نقول بطل فعل نقول بطل من بطل من بطلة من بطل وليس من بطلة بطولة بطل يعني فيه بطولة فيه ججاعة فبطلة اسم الفعل منها بطل فعل على وزن فعل طيب حسن عفوا حسنة اسم الفعل حسن ويمكن أن يكون طبعا حسن أو شهم ممكن يكون نصيف ترى صفه مشبهه لكن ممكن يكون ايضا اسم فاعل اذا كان المقصود فيه الحدوث والتغير طيب جبنا ماذا نقول جبان جبان فعال طيب شجعه نقول شجاع فعال جنبه نقول جنوب نقول جانب اذا هذا على غير هذا ليس من الغالب إنما هذه أيضا قاعدة ثانية يجب أن نتنبه إليها أن اسم الفاعل من فعلة يأتي على فعيل وعلى فعل وعلى فعل وعلى فعال وعلى فعل طيب. إذا كنا بطرة الفعل على وزن فاعلة بطرة ما هو اسم الفاعل منه والباطر باطر لا نقول باطر نقول باطر على وزن فاعل أشهر اشر طيب عطشة ماذا نقول والعطشان عطشان يمكن واحد يقول, يقول بأنه وصية مبالغة ممكن شبع شبعان طيب فرحة نقول فرح ما حدا بقول فارح قول فرح اا, آآ ساوي ده مثلا ساوي ده اسود وهيك واخذ آآ آآ خضره اخضر وهكذا عميا ماذا تقول اسم فاعل من عميا والاعمى اعور اعور وهكذا فهذه ايضا يجب ان تنتبه اليها بشكل جيد إذا مش أيضا هناك ملاحظة أخرى إذا كنا مثلا أعانى هو اسم الفاعل أن العانى على القاعدة هذا غير ثلافي معين لاحظوا أعانى قبل آخره في ألف قلبت الآن في اسم الفاعل إليا أعانى معين استعان مستعين استقامى مستقيم استقامى مستقيم وفي بعض الحالات يعني أتى صحيحا مثل استحوذة قبل الحرف الاخير واو استحوذة لكن اسم الفعل مستحوذ استصوبة أيضا قبل الأخير في حرف علة لكن اسم الفعل مستوصب استصوبة مستصوب نعم استنوقا تكون مستنوق وهكذا إذا هذه نجب أن نتنبه إليها بشكل جيد ندخل الآن في صيغ المبالغة يلا بسرعة تفضل أريد أيضا أن ننبه لملقوضة أخرى أيضا ان اسم الفاعل أحيانا قد يأتي على وزن فعيل وأنا يمكن ذكرت أكثر من مرة لأن صيغة فعيل قد يراد بها اسم الفاعل قد يراد بها اسم المفعول قد يراد بها صيغة مبالغة يعني وكفى بالله حسيبة. كفى بالله حسيبا فحسيب قالوا هذا اسم فاعل فارتد بصيرة فارتد بصيرة يعني ارتد مبصرا بصير من بصرة فبصير اسم فاعل ايضا بصير اسم فاعل نعم لاحظوا كلمة شيخ شيخ من شاخة وهي اسم فاعل تقول فلان أشهد من شابة ايضا اسم فاعل نعم تقول فلان عفيف من عفة فهذه كلها ليس من القاعدة الغالبة نعم ندخل الآن في صيغ المبالغة تفضل قال صيغ المبالغة القياسية وقد تحول صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسه مشهورة تسمى صيغ المبالغة وهي فعال بتشديد العين كأكال وشراب ومفعال كمنحار وفعول كغفور وفعيل كسميع وفاعل بفتح الفاء وكسر العين كحذر نعم إذا دخل الآن من اسم الفاعل إلى صيغ مبالغة اسم الفاعل صيغ مبالغة اسم الفاعل, الفاعل. الفاعل. نحولها إلى صيغ مبالغة لتدل على الكفرة والمبالغة والزيادة ولدينا صيغ المبالغه قياسية لدينا خمسة قياسيه ولدينا خمسه ازاز قياسيه ولدينا صيغ او الاوزاء صيغ مبالغه غير قياسيه سماعيه صيغ سماعيه صيغ سماعية اما القياسيه فلها أوزان محدده اعطانا الاوزان هذه فعال فعال اكال شراب حماس مشاء مناع طيب فعال الآن آه مفعال آه منحار مدرار آه مذكار آه مهذار كل على وزن مفعال لدينا آه فعول آه الغفور شكور آه كفور آه عفوم, عفوم, عفوم هذا فعول أيضا أيضا هذه صيغه مبالغة فعيل وهذا كثير جدا كسميع عليم خبير رحيم سميع بصير عنيد بشير وهكذا فعل فعل بفتح الفاء وكسر العين مثل حذر خصم خصم فطن لبق لفن هذه كلها صيغ مبالغه كل هذه صيغ مبالغه قياسيه طيب صيغ المبالغة السماعية هذه السماعية سمعت الفاضل للمبالغة غير تلك الخمسة تفضل سيد صيغ المبالغة السماعية وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة منها فعيل بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسكير ومفعيل بكسر, بكسر فسكون كمعطير وفعله بضم ففتح كهمزا ولمزا وفاعول كفاروق وفعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها كطوال وكبار بالتشديد أو التخفيف وبهما قرأ قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا نعم إذا صيع المبالغه السماعيه هذه سمعت عن العرب غير الأوزال الخمسة التي ذكرناها قبل قل منها اعطانا موازين معينه من هذه السماعيه هذه سماعيه منها فعيل مثل سكير قالك بتجديد عين سكير ونقول زميت نقول قديس نقول آه مثلا آه شريب نقول مثلا ضليل, ضليل هذه كلها على وزن فعيل معطير منطيق كلها فعيل كل هذه الصيغة مبارغة على وزن فعيل ومفعيل بتسرين فسيكون مثل معطير ومسكين ومنطيق هذه كلها على وزن مفعيل ممكن على وزن فعلة مثل همزا لومزا لعنا ضحكه لعب يلعبوا فيه لعب على وزن فوعه ممكن على وزن فاعول مثل فاروق حاطوم هاضوم كلها على وزن فاعل نعم وقال أيضا غير ذلك ثم قال وفعال يعني فعال وفعال نقول فعال وفعال طوال كبار وكبار كبار وكبار على وزن فعال أو فعال. فقال والآي كثيراً ومكر ومكرن كبارا فقال ايضا هذه صياغ مبالغة سمعية يجب أن نتنبه إليها نعم فضل لدينا فائدة اذا وقد يأتي فاعل مراد به اسم المفعول فضل نعم وقد يأتي فاعل مراد به اسم المفعول قليلاً كقوله تعالى في عيشة راضية أي مرضية وكقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعوم المكسي كما أنه قد يأتي مرادا به النسب كما سيأتي وقد يأتي فعيل مرادا به فاعل كقدير بمعنى قادر وكذا فعول بفتح الفاء كغفور, كغفور بمعنى غافر نعم نبهنا هنا بعض التنبيهات المهمة بل ممكن نجد كلمة على وزن فاعل لكن يقصد فيها اسم المفعول لا يقصد بها اسم الفاعل في آية تلين في عيشة راضية في عيشه راضية يعني في عيشة مرضية في عيشة مرضية وهذه مرت معنا أيضا في البلاغة مرت معنا في البلاغة في عيشة مرضية في بيت ال الشاعر دع المكارم هذا البيت المشهور للخطيئه دع المكارم لا ترحل بغيتها وقعد فإنك انت الطاعم الكاس يعني انت المطعوم والمكسو الاصل هو المكسو يعني هو كسى يكسو هو كسى يكسو فهو المكسو إذا هو اتت بصيغه اسم الفاعل فاعل لكن المقصود هو اسم المفعول وقد يراد فيها احيانا النسب يراد بها النسب طيب. وقد يأتي فعيل كما ذكرت أنا قبل قليل آآ كما ذكرنا وكفى بالله حسيب حسيب فعيل بمعنى فاعل ومثلا فارتد بصير بمعنى مبصرة بمعنى باصرا هي, هي اسم فاعل قدير بمعنى قادر طبعا السياق احيانا السياق يدل هل هي صيغه مبالغة ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول يعني حكيم مثلا هل هي بمعنى حاكم مثلا قتيل هل هي بمعنى قاتل ولا مقتول أكيد مقتول ذبيع بمعنى اسم مفعول فهي بصيغة فعيل تأتي يعني دلالات مختلفة وكذا فعول بفتح الفاء غفور بمعنى غافر قد يأتي ذلك هناك أيضا بعض الفوائد التي أريد أن ندبه إليها ان اسم الفاعل قد يأتي على وزن المصدر اسم الفاعل قد يأتي على وزن المصدر نقول يوم غم غم مصدر لكن المقصود به هو غام أتى اسم فاعل لكن على وزن المصدر فاتى على وزن فاعل نقول رجل نوم يعني رجل نائم فنوم هنا اسم فاعل أتى على صيغه المصدر الآن العكس قد يأتي المصدر على صورة اسم الفاعل قد يأتي المصدر على صورة اسم الفاعل يعني الصورة هو اللفظية اسم فاعل لكن مراد به المصدر ولا يراد بالاسم الفاعل فهل ترى لهم من باقية باقية بمعنى باقية هل ترى لهم من باقية الفاقة يعني هل ترى لهم من بقاء فهذا مصدر أتى على وزن فاعل أو من باكن وقالوا أنه الهائل المبالغة العافية العافية العافية بمعنى المعافاة يقول الفيومي في مختار في المصباح المنير وهي مصدر جاءت على فاعلة الفيومي يقول في المصباح المنير العافية مصدر جاءت على فاعلة يعني على وزن اسم الفاعل لكن هو المقصود المعافاه فالمقصود المصدريه مقصود المصدر طيب لدينا ناشئة الليل ناشئة الليل معناتها نشوء الليل وليس اسم فاعل انما هي على وزن اسم الفاعل لكن المقصود هو المصدر نشوء الليل نقول الخاتمه ايضا يمكن ان يفهم بها هي الختم العاقبه احيانا تكون بمعنى ايضا بمعنى العاقبه لا لا لا لا خائنه خائنة الاعين ممكن تكون العيون الخائنه ممكن خائنة العيون يعني خيانه الاعين فتكون خائنه اسم فاعل اريد به المصدر النافله نافله مقصود النفل فاعل لكن مقصود مقصود النفل قالوا حتى خاصه بمعنى خصوصا بمعنى المصدر نعم. بعضهم قال الطاغية أحيانا ممكن تكون بمعنى الطغيان طبعا السياق هو الذي يحدد ذلك الكاشفة ممكن تكون بمعنى الكشف الكاذبة ممكن تكون بمعنى الكذب نعم هذه فوائد يعني التنبيه إليها لتدارك هذا الأمر ودائما السياق هو الذي يعني يفيدنا في هذا الأمر ايضا هنا في اريد أريد أن إلى كلمة ولي كلمة ولي ما وزنها ولي وزنها فعيل ولي وزنها فعيل وهو أكثر في الاستعمال ولم يجئ في القرآن الكريم كلمة وال سوى في سورة الرعد لأن روعية الفواصل لأن روعية الفواصل القرآن كلها أتت ولي تبعتم نعم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هذه في الرعد أما في غير آيات القرآن الكريم فأتت ولي أتت ولي بمعنى والد يعني معنى اسم الفاعل يعني اسم فاعل لكن وزنها فعيل صيغ المبالغة أي اكثر صيغ المبالغه ورودا في القران الكريم يقول الشيخ عضينا في دراسات القران الكريم يقول أن صيغه فعال اكثر صيغ المبالغه ورودا في القران الكريم صيغه فعال نعم لدينا ايضا فائده مهمة يجب أن نتنبه صيغ المبالغه فعول مفعال مفعل مفعيل من الصناعي هذه مفعيل هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث وعيدها مرة ثانية فعول نفعال نفعال مفعيل هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث نقول رجل معطير مفعيل وامرأة معطير نقول رجل معطاء مفعال وامرأة معطاء نكون رجل مسكين وامرأة مسكين ومن الشاذ أن نكون مسكينة من الشاذ أن نكون مسكينة أو معطاء أو معطيرة فهذه فوائد أردت أيضا التنبيه إليها هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته